عَامٌ وَعَيْنُكَ دَمْعُهَا هَتَانُ وَعَلَى جَبِينِكَ تَسْكُنُ الأَحْزَانُ عَامٌ مَضَى وَالقَلْبُ مِثْلُ سَفِينَةٍ لِلْبَحْرِ يَقْبَلُهَا وَلِلشَّطَّانِ مِنْ أَيْنَ أَبْدَأُ يَا أَبِي كيف ينطق بالرثاء لسانه وبأي حبر سوف أكتب قصة أنفاسها الآيات والقرآن كم من صلاة يا علي رفعتها ولكم ترنم بي دعاء لسان كم من فقير كنت بلسم قلبي وعليه أمطر من يديك حنان كم سال دمك في السجود بليلة أنفاسها النفحات والإيمان وحملت من ألم الحياة لأجلنا ما لا تطيق لحل الشجعان أضلاع أمي يا أبي مكلومة مضغيبتك بجوفها الأكفان تشكو علي تلل إله لم يفتقدك كمثلها إنسان لزال جرحك في علي نازفا لنسي معطرك قلبها ضمآن أبناءك الزفرات تأسكن ليلهم أحزانهم يشقى بها الوجدان احزانهم اشقى به الوجود <تصفيق> يا مشرق القسمات كل دعائنا ان يجتبيك الرحيم الرحمن لترى الصحابة في رحاب جنابهم ولهم تجلى المصطفى العدنان والعود حولك في الخلود بجنتين يفو إليها الروح والريحان